بسم الله الرحمن الرحيم هل هتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ قاشعة عاملة ناصبة تقلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمى وجوه يوما ناعمة لساعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لعيا فيها علم جاريا فيها شهر مرفوع وأكواب موضوعة ونمارق مصفوطة وزعاب مبتورا أَفَلَا خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف تقحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمتيقر إلا من تولى وكفر فيعزمه الله عذابا الأكبر إن إليه علينا حسابهم.